Ya şahide Ya şahide Ya şahide Ya şahide Ya şahide Ya şahide Ya şahide Jibhete Al-Hak يا شهيد, شهيد رواتب الله به يا شهيد جبهة الحق على طول المدى يا شهيد سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا لمن يا شهيد هذه رمزا يا شهيد سوف في الحنايا لمن يا شهيد هذه لركب رمزا للفدا يا شهيد ما نسينا ما نسينا ما نسينا انت قد علمتنا يا شهيد حكمه المؤمن في وجه الردى يا شهيد ما نسينا انت قد علمتنا يا شهيد حكمه المؤمن في وجه الردى يا شهيد ما, ما, ما نسينا انت قد علمتنا يا شهيد حكمه المؤمن في وجه الردى يا شهيد يا شهيد قال الحظ بليل الحالك يا شهيد تفيه <متضح> البدر يادي للهدا يا شهيد قالك الحظ بليل الحالك يا شهيد تفيه البدر يادي للهدا يا شهيد أسي الفجار في نشوةهم يا شهيد إن نور الله لا لن يقمد يا شهيد <متضح> أسي في نشوةهم يا شهيد <متضح> إن نور الله لا لن A <tries> فاهمяти أقصارهم يا شهيد دعفلوا البدري هلالا وワدا يا شهيد لم ترى هم calculated يا شهيد دعفلوا البدري هلالا و يا شهيد أهدا عشت على أرض الورا أجمع النفس لبيت النداء يا شهيد ما إلا النفس لبيت الندى يا شهيد جيداً عشت على أرض الوراء يا شهيد الله النفس لبيت النداء. يا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى يا شهيد يا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى يا شهيد يا شهيد رفع الله به الحق على طول المدى يا شهيد توفت في الحالات توفت بقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في سوف تبقى في سوف تبقى في